Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم 122- أيحسب أن لن يقدر عليه أحد 123- يقول أهلكت مالا لبدا 124- أيحسب أن لم يره أحد 125- ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين 126- وهديناه النجدين. فَلَقُطْتُ حَمَلَ عَقَبَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَهُ فك رقبة أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذا مقربة أَوْ مِسْكِينًا ذَامَتَ رَبَّ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ